بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية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 فَأَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعْكُمْ مُستَمِعُونَ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَ نَبْنِ إسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي نَا وَلِدَهُ وَلَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينٍ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذ وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبْ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 فلا سوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافو ولأصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقربون إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شردمت قليلون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 تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وبرزت الْجَحِيمُ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي طَلَالٍ مُّبِينٍ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 وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ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 أتتركون فيما هاهنا آمنين في ما هنأ من في جناته وعيونه وزروعه ونخله طلعها ونخله طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوت فارين فاتقوا الله وأطيعون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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أوف الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقساط المستقيم ولا تبخس الناس شيئاهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالَّذِي أَنشَأَ السَّمَاوَاتِ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّهُمْ لَنَكَلَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وذكر الله كثيراً وانتصر من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي يمو قلبياً